اعلم أن الآدمي قد خلق لأمر عظيم وهو مطالب بمعرفة خالقه بالدليل ولا يكفيه التقليد وذلك يفتقر إلى جمع الهم في طلبه وهو مطالب بإقامة المفروضات واجتناب المحرمات فإن سمت همته إلى طلب العلم احتاج إلى زيادة جمع الهم فأسعد الناس من له قوت دار بقدر الكفاية لا من منن الناس وصدقاتهم وقد قنع به وأما إذا لم يكن له قوت يكفي فالهم الذي يريد اجتماعه في تلك الأمور يتشتت ويصير طالبا للتحيل في جمع القوت فيذهب العمر في تحصيل قوت البدن الذي يريد من بقائه غير بقائه ويفوت المقصود ببقائه وربما احتاج إلى الأنذال قال الشاعر حسبي من الدهر ما كفاني يصون عرضي عن الهوان، مخافة أن يقول قوم فضل فلان على فلان. فينبغي للعاقل إذا رزق قوتا أو كان له مواد أن يحفظها ليتجمع همه ولا ينبغي أن يبذر في ذلك فإنه يحتاج فيتشتت همه والنفس إذا أحرزت قوتها اطمأنّت فإذا لم يكن له مال اكتسب بقدر كفايته وقلل الغلو ليجمع بين همه وضرورته وليقنع بالقليل فإنه متى سمت همته إلى فضول المال وقع المحذور من التشتت لأن التشتت في الأول للعدم وهذا التشتت يكون للحرص على الفضول فيذهب العمر على البارد ومن ينفق الأيام في حفظ ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر فافهم هذا يا صاحب الهمة في طلب الفضائل فإنك ما لم تعزل قوت الصبيان شتتوا قلبك وطبعك طفل ففرغ همك من استعانته وعرف قدر شرف المال الذي أوجب جمع همك وصان عرضك عن الخلق وإياك أن يحملك الكرم على فرط الإخراج فتصيرك الفقير المتعرض لك بالتعرض لغيرك وفي الحديث أن رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عليه آثار الفقر فعرض به فاعطي شيئا فجاء فقير آخر فآثره الأول ببعض ما أعطي فرماه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ونهاه عن مثل ذلك والقناعة بما يكفي وترك التشوف إلى الفضائل اصل الأصول ولما آيس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نفسه من قبول الهدايا والصلات اجتمع همه وحسن ذكره ولما أطمعها ابن المديني وغيره سقط ذكره ثم فيمن إنما هو سلطان جائر أو مزك منان أو صديق مدل بما يعطي والعز ألذ من كل لذة والخروج عن ربقة المينن ولو بسف التراب أفضل